منتديات فرسان غزة تقدم كان بنفسي شوفك مرة حلي فيك الغرب المرة شمس الدنيا غرة بتزين لشبيل لكني مكتوب علي محرومة تبقى عيناي تشوفك أرضي غني من شوق Beden je allemaal hier? Ah, beden je يخلص مش بإيدي سرقوا حلمي وبكوا عناي عشت يومي بدني بعيدي حلمي شوف البس سرقوا حلمي وبكوا عنايك يا دنيا شو صرت غريبي كبر الظلمي تجبر فيكي صبرك من بعد بتنبيدي رح نرجع مالين اللي فيك الغرب المره يا شمس الدنيا غره بتزينليش بيه لكني مكتوبه علي محرومه عيني شوف قلبي يغني من شوق وحنين لا <تصفيق> لا لا لا منتديات فرسان غزه شمولية،, شمولية تميز تميز وإبداع, وابداع.